تده شواطئ الامارات تقدم اخاء الحب فينا بينا بينا اخاء الحب فينا اخاء الحب فينا اخاء الحب فينا يعيد لنا يا فطورنا تنطق مكا نبلغ صفاء تم لقاء اخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجا له نمضي بركبي اخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهج عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة فبالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا فبالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رضا سفرنا والتقينا سفرنا والتقينا سفرنا والتقينا سفرنا والتقينا اي فينا يعيد لنا الحول ويعطنا اريجان يهيم بنا فتونا يغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء تعرفنا صحابا تألفنا اقترابا تعنسنا بود ولله احتسابا وبحر الحب مادا بنا شوقا فجادا وأحلام الأمان تشب بنا اتقادا من قلبي التصافي نبالي الى الضياء نبل المجد المنافي يا فياك ائتلاف ومن قلبي التصافي نبالي الى الضياء نبل المجد المنافي الى المجد المنافي ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنفرقه وفاء يغلفه صفاء ويزدان بحسنه إذا تم لقاء لقاء إلى الله, إلى الله إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ قَصَدْنَا وَبِالْعِزِّ اجْتَهَدْنَا عَلَى نَبْعِ الْأُخُوَّةِ قد وردنا سراع قد وردنا